بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من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 لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ نسكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْهِمْ طاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد تهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم, بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Qul sīrū fīl arz thum manzurū kaiif kāna āqibatul mukadzibīn. Qul liman ma fīssamāwāt wal arz. Qul lillāh. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَتَتَخِذُ وَلِيًّا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 أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هو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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ قال انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من على الله كذبا أو كذبا بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم اين شركاء اكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا قالوا والله ربنا ما كنا مشريكين انظر كيف كذبوا على فَسِهِمَ وَضَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن He is in their prayers, and he is reading them. And تأذجأو كي يجادلون كي يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينحون عنه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 فقالوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ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 قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا ح. When the hour came out of pressure they said My evil horror over what the sword did ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون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 ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا, وأوذوا حتى Ta atahum nasruna wa la mubaddila likalimati ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي أَتَبَدَّلَ تَغْيِيراً فَقَاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَاً فِي السَّمَاءِ فَإِتَّقِي بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ And the dead will be sent to Allah, then they will return to Him. And they said, if we don't ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم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 من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 لا إذا فرحوا بما أتوه أخذناهم بعطتان فإذا هم مبلسون فقطر دبر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أَوْذُرْ كَيْفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Satsang <laughs>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 لا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي Qul helya stawil a'ma wal basiru a falat tafakkaroon Wa anzir bihi allazine ya khafun a'n yuhsharu ila rabbihim Leysa من دونه ولي ولا شفع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَاطْرُدْهُمْ فتقرضهم فتكون من الغالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض لِيَقُولُوا يقولوا مَنَّ اللَّهُ أن الله عليهم من بيننا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 جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني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 Qul inni ala bayinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma'indi ma'tas ta'jilun bih inil hukmu illa lillah yuqussul haq قَوَضَ خِيرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذ والبحر وما تسقل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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفدقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البد والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لَئِنْ we مِنْ from لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ be one مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ will تُشْرِكُونَ He may kunna seria for you sacrifice of your grandinness or under your Builder or hat you own any sins and وَبُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ آيَاتِنَا عَلَنْهُمْ يَفْقَهُون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَقُلِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَسَوْفَ وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يخوضون في آياتنا لا يخوض في حديث الغير وإما يسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين من حسابهم من شيء ولكن ذكرى, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدين وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 قال ابراهيم لأبيه أزرأت أتتخذ أصناما آلهه إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفْلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي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 يمكن وقد هذا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا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 بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذل ريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسن وزكريا وياحية وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل واليس سَعَ وَيُنُسَ وَلُطَّ وَكُلَّ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وذل أديتهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكفروا كَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبهداه مُقْتَدٍ قل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هو إِلَّا ذكر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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم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 يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال أُوحى إليه ولم يُوحى إليه شيئا وما قال سأنزل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسقوا ايديهم اخرجوا انفسكم Al-Yawma Tuj-Zawna Azaab Al-Hooni Bima Kuntum Ta-Kooloon Al-Allahi Ghayra Al-Hakki Wa Kuntum ترتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.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 ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانتم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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقوم يفقهون، وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Olha lá para o esper Gew Вас Ok recibirá que ele occasions E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 انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو khalik kel shey fa object wash war kil sche in jo kili la do dere przygot rule va ho yud بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير And in that way, we will say the verses and say that you have studied it and that you have وَاعْرِئْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا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 هم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتا وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وكذلك يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ يوحي وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ زخرف بَعْضٍ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أف إِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 And he is the amazing listening. And if you give up more than what is on the earth, it will help you by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 قلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه. وَإِنَّكَ لَثَرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ بَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زُيِّنَ للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قَرْيَةٍ اكابر مجرميها لِيَمْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله اياه يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما, كأنما يصعد في السماء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 وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا Qala al-Nairu mathwaakum khalidina feeha illa maa shaa Allah. ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الغالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آيات ويذرونكم لقاء يومكم قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن رب وَرَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِذَا شَاءَ يَذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَاءَكُمْ مِن قَبْلُ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 So they said, this is to Allah with their help, and this is to وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصْلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ من المشريكين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم.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 Shia upi zahmihim wa an'amun huddimat Huddimat zuhuruhah wa an'amun la yathkurun asma Allahi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 وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ الشُّرَكًا Forment of his congregation will be denied. mysticism slowly I have mid to normalize they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 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقٍ قه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأعماح مولداً وفرشاً كل من مع الله ولا ت تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين Qul'an-zakarayni harrma amin al-unfayayni amma ishtamalat alayhi arhamu al نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أن ذكرين حرم أم الأنثيين أم مجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء؟ والصَّعُومُ اللَّهُ بِهَذَا، فَمَنْ أُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا إلَّا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اغطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي غُفُرُ وَأَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَانَا أَوْ اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاءُ ما اشرتنا ولا ابا عنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اا يَبْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شَأْنُكُمْ الَّذِي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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّا بالحق ذلكم وصّوكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما للَّيْتِ مِإِلَّا بالتي هي أحسن حد لا يبلغ أشد وأوف الكيل والميزان بالقصف لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلت فاعذل ولو ذا قربة. And with the law of Allah, forgive them, and forgive them, so that you remember Tabi'u's-subla fata-far-raqa bikum an-sabilih Thalikum wa s تَقُودُ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تقول عليكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمًا فَمَنْ أَوْلَىٰ مِنَّا كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْلِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْلِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَنْتَ يَهْمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّ فَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا عَلَمَ تَكُنْ آمَنَتْ مِنَ قل انتظروا إنا منتظروا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسنات فله عشر امثالها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 بالعالمين لا شريك له وبذل ذلك امرت وانا المسلمين قل اغير الله ابغي رب بواه وهو رب كل بِعِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.